فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليه بعلم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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.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 وناداهما ربهما أَلَمْ أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 كما بدأكم تعودون فرِيقاً هَدَا وفرِيقاً حق عليه مُبَلَاله إنّه مُتَخَذُ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِي رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يقمعون.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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعه لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه لنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين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 إن كنتم وَلَا ولا تقعدوا بكل صراط وعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عجاء وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 124. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 125. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ بِذُنُوبِهِمْ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 إن هذا لمكرم كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين.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 ولقد أخذنا ألف فرعون بالسنين ونقص من الثمرات علهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنَبْلُغَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأومرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وغربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كانوا يصنعون في العون وقومه وما كانوا يعرشون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 قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ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 121. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك 122. عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 قد علم كل أناس مشربهم وغللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم مسكنوا هذه القوية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حقة ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نوّفِر لكم خطيئةكم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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مُهْلِكُهُمْ أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه الهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصصت القصص لعلهم يتفكرون سَأَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَعْفَسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ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 أولئك هم الغافلون وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون فيه أسمائه سيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما إن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 وَإِن مَّا مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَذِرَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, تذكروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ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 هذا صَوِيرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَادَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ